بسم الله الرحمن الرحيم، الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا. لترون الجحيم، ثم لا ترونها عين اليقين، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم.